أ و ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يك نطفه من مني تمنى ثم كان علقه فخلق فسوء ي فجعل منه الزوجين الذكر و ا ل أ ن ث ى اليس ذلك بقادر على أ ن يحيي الموت